மீன அ لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وآنا تخرر من طرون وانزلوا عن تخرر وإن لكم في الأنعام العقل نسقيكم مما I'm in